وَإذاَا نَادَيْتُم إلىلَ الصَّلَاتِِ التَّقَذُهَاهُزُ وَو وَلعِبَا وَإذَا نَا دَيْتُم إلىِ الص الصَلَاتِِ التَّقَذُ لَاهُز وَمْ وَلعِبَا ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْمُ لَا يَعْطِلُون ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَوْ ل يَعْثِلُون قُلَْ يا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 قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة الله قُل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله مَلَّ عَنَهُم الله وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَلَ مِنهُُكَِدَةَ وَالْخنزيرَ وَعَابَدَ الطَّغوط لنَّا أولئك شرم مكانا وأضل عن سواه السبيل أولئك شرم مكانا وأضل عن سواه السبيل وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دَخَلُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَإِذَا جَاءُوكَ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحُفَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الصُّحُفَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَبِئْسَ مَا لولا ينهاهم الربانيون يونَ عن قولهم وَعَن قَوهِمُإِثْمَ وَأَكْهِ مُ ما كانوا يصنعون ََِّمكَوا يَصْنَعُول وَقالَالَة يَعُودُ يَدُ اللهَّهِ مَغُول وَقالَالَة يَعودُ يَدُ الظَّهِ مَغلُول قَُّتأَذِهِم وَلُوعنُ بِمَا قالَاوا قَُّت أَْديم وَل بِمَا قالوا غلت بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَيُهُمَا مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّكَ كَثِيرًا مِّمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وكفرا وليزيدن كثيرا من أما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وألقينا بينهم كلما انقدونا رل الحب اقف اللهم كلما ويسعون في الارض فسادا ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين والله لا يحب ہو جی